عليك الكتاب بالحق فاعبود الله مخلص الدين ه ا ل أنا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من د و له أولياء أما نعبدهم إلا ليطركونا إلى الله زلفات إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصطفا ا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوير الليل ع ل ى ا ل ن ه ا ر ويكوير النهار ع ل ى ا ل ل ي ل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ك ل يجري لأجل مسمى أ ن ا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم. جعل منها زوجها وأزل لكم من ا ل أ ع ا م ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خ ل ق في قلما ت ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك يصرفون إذا تكفر و ا فإن الله غنيٌّ عظيم. ولا يرضى لعباده الكفر و إ ِ ن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة و ا ز ر َ أخرى ثم إلى ربكم رجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إن إنه عليم بذات الصدور وإذا َ س الإنسان ضر دع ربه ملبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه ثم إذا خوله نعمة منه لس َ م ا كان يدعو إليه من قبل وجعل لله آذادا يضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا منك من أصحاب النار أ م من هو ق ا ن ٌ آ ن ا الليل ساجدوا وقائم يحضر الآخرة أم من هو ق ط ا ل ة آ ن ا الليل ساجدوا وقائم من يحذر الآخرة ويرجُو يحذر الآخرة ويرجُو رحمة ربه قل هل ي س ت و ي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل ي س ت و ي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكَّرُوا للألباب قل يا عباد الذين قُل رَبَّكُم لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ا ل د ُّ ن ْ ي َ ا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ إِنَّمَا ي ُ و َ ف َّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُل إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ م ُ خ ْ ص ا ل َ ه ُ ا ل د ِّ ي ن وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ل ْ إ ِ ن ن ِ ا ل ّ ا ل ا ل خ ا ف ا إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ودي الله أعبد مخلص الله دني فاعبدوا ما شئت من م د و ن ه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم ي يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسرو أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن ت ه م ظل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد ف ا ت ق و ن ذلك يخوف الله به عباده يا عباد ف ا ت ق و ن والذين جتنبوا الطغوت أي يعبدوها وأنا بول الله و َ أ َ ن ا أ ب ُ و ا ل ل َّ ه ِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ ع ِ ب َ ا د الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ ي يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الألباب فمن حق عليهم كلمة العذاب أفأت تأخذ ما في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف من ن ن ي ا تجري من تحتها الأنهار و ع د الله لا يخلف الله الميعاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف نبنيا لهم غرف من فوقها غرف نبنيا تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، ألم تر أن الله ن ز ل من السماء؟ فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرع ا مختلف ا ألوانه، ثم يهيج فتره م ص ف َ الله، ثم يجعله ح ط ا م ا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى للألباب َ ف َ م َ ا ش َ ر ح َ اللَّهُ صَدَرَهُ ل ل ْ إ ِ س ْ ل ا م ِ ف َ ه ُ و ع َ ل َ ا ن و ر م ِ ر ب ه ِ ف َ و ي ل ل ِ ل ق ا س ي َِ ق ُ ل و ب ُ ه ُ م م ِ ن ذ ِ ك ْ ر ا ل ل ه ف َ و ي ل ل ِ ل ق ا س ي َ ة ِ ق ُ ل و ب ه ُ م م ِ ن ذ ِ ك ر ا ل ل ه في ظلان مبين، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ت ق ش ع ر م ن ه جلود الذين يخشون ربهم، الله نزل أحسن. حديث كتاب ا متشابه ا م ث ا ن ي أتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن ي ض ط ي ا لله فما له منها. أفمن يتقي ب وجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين دو طما ك ن ت تكسبون كذب الذين من قدرهم فأتهم ا العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب ا الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد طرَبنا للناس في هذا القرآن كل م ث ل لعلهم ي ت ذ َّ ك ر و ن بقرآن عربي ا غير ذي عوج لعلهم يتقون ض ر َ ب الله م ث ل ا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل هل يستويان م ث ل ا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم. ت و ن ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم مما كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون ع د ربهم لهم ما يشاؤون ع د ربهم ذلك جزاء المحسنين ليُكَفِّرَ الله عنهم أسوأ الذي ي ع م ل و ي ج ز ي ه م أ ج ر ه م ويجزيهم ج ر ا ه بأحسن الذي كانوا يعملون و ي ك ف ر الله عنهم أسوأ الذي ع م ل و ا ويجزيهم أ ج ر ه م بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافا عبده ويخوفونك بالذين من دونه و م ن ي ض ل ل ا ل ل ه ف َ له من ه ذ وَمَن ي ُ ط ْ ل ِِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ه َ ا د ٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ م ض ِ ل ٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ َ ي ا ت ل ق َِ ز أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ َ ا ب َِ ز ِ وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ نَقُولُنَ ا ل ل َّ ه قل الآخر ع ي ت و ما تدعون من دون الله إن أرادني الله ب ض ر ه ل هن كافات ش ض ر ه أو أرادني برحمته ه ل هن ممسكات رحمته ق ل ح س ب ي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه ع ذ ا ب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا إنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إن الكتاب للناس بالحق ف َ م َ ن ا ه ت َ د َ ى فَلِنَفْسِهِ وَمَا أ ض َ ل َّ فَإِنَّمَا ي َ ض ْ ل ُ ل عَلَيْهَا وَمَا أ َ ن ت ع َ ل َ ي ْ ه َِ ا ل ل ه ي ت و ف ى ل ا ل أ ف س ح ي ن م و ت ه ا ا ل ل ه ي ت و ف ل ا ل أ ف س ح ي ن م و ت ه ا و ا ل ت ي ل م ت م ت ف ي م ن ا م ه ا ا ل ل ه ي ت و ف ّ ل ا ف س ح ي ن م و ت ه ا و ا ل ت ي ل م ت م ُ ت ف ي م َ ن ا م ِ ه ا ف ي م س ك ا ل ت ي ق ض ى ع ل ي ه ا ا ل م و ت َ و َ ي ُ ر س ِ ل ا ل ْ أ خ ْ ر ى إ ِ ل ى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 أجر م س م بالنفي ذلك لا آيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل أولو كانوا لا ل يكون ش ي ئ و ن ولا يعقرون كل الله الشفاعة جميعا لهم الك السموات والأرض ما إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شما أ ز ت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين م ن دونه يستبشرون ق ل ل ه م ف ا ط ر السماوات وال أ ر ض t h عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض ج م ي ع ه ومثله معه لفتدو به لفتدو به من سوء العذاب يوم ومالقيامة وبذلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون و ب د ل ه م من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبذلهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون فإذا م س َ ا الإنسان ضر دعانا ثم إذا خ و َ ل ن ا ه نعمة منا قال إن وتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال هالذين من قبلهم فما أخذ عنهم كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولئك س ي ص ي ب و م سيئات ما كسبوا ص ي ب ه م سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، أو لم يعلموا أن الله يبسط ا ل ح ز ق لمن يشاء و ي ق د ر إن في ذلك لآيات، لآيات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أ س ه م لا ت ق ط و ل ا ع ب ا د الذين أسرفوا فسهم لا تقلطوا بالرحمة الله لا ت ق َ ط و ا بالرحمة الله لا و م ل ر ح م َ ة ا ل ل ه ِ إ ن ا ل ل ه ي َ غ ف ِ ر ُ ا ل ذ ّ ن و ب َ ج م ِ ي ع ا إ ن ا ل ل ه ي َ غ ف ِ ر ُ ا ل ذ ّ ن و ب ج م ي ع ً ا إ ن ه ُ و َ ا ل غ َ ف و ر إ ه ُ و َ ا ل غ َ ف و ر ا ل ر ح ي م و َ ن ي ب و ا إ ل ى ر َ ب ّ ك م و َ أ ل م ُ و ا لَهُ م ِ ن ق ب ل ا ل ْ قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تصرون و أ ن ي و ا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تصرون و أحسن ما أزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ل ن تقولن أ ل ن ف س ي َ ح س ر ت ع ل ى م ا ف ت ف ي ج ب ل ل ا ت ق و ل ن ف س ي ح س ر ل ا ت ق و ل ن ف س ي ح س ر ة ع ل ى م ا ف ر ت ف ي ج ن ب ا ل ه أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كره لو أنني ك ر ه فأكون من المحسنين بلا قد جاءت سكائتي فكذب و ر ي ن و م َ ا ل ق ي ا م ة و َ ي و م َ ا ل ق ي ا م َ ة ِ تَرَى ا ل ذ ي ن ك َ ذ َ ب و ا ع ل ى ا ل ل ه و َ ي و م ا ل ق ي ا م َ ة ِ تَرَى ا ل ذ ي ن ك َ ذ َ ب و ا ع ل ى ا ل ل ه و ج ه و ه م م س و د َ أ ل َ ي س َ ف ي ج َ ه ن م م َ ث و ى ل ِ ل م ت ك َ ب ّ ر ي ن في جهنم مثوى المتكبرين و ي ُ ن َ ج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء و ي ُ ن َ ج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون كل شيء وهو على كل شيء و ك ي ل له م ط ا ل ي د السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون كل أ ف ى غير الله تأمرني أعبد أيها دوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله ف ع ب د بل الله ف ع ب د بل الله فعبدا وكن من الشاكرين وما قدر الله وها حق قدره وما قد الله حق قدره والأرض ج م ي ع ا قدغته يوم القيامة والأرض ج م ي ع ا قدغته يوم القيامة والسموات مطويات والسموات ا مطويات بي منه سبحانه وتعالى عنا يشرك حاله و ت ع ا ل ى عنا يشركون ونفخ في الصور ف ص ا ع ق َ من في السماوات والأرض إلا م ن شاء الله ونفخ في الصور ف ص ا ع ق َ من في السماوات ومن في الأرض إلا م ن شاء الله في خفيه أخرى فإذاهم قيام ثمن في خفيه أخرى فإذاهم قيام ثمن في خفيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ر ب ّ ه ا ووضع الكتاب وجِئ. ب ن النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق و ق ض بينهم بالحق و ق ض بينهم بالحق وهم لا يظلمون و و ف ي ت كل نفس ما عملت و و ف ي ت كل نفس عملت ووفيت كل نفس عملت وهو أعلم بما يفعلون وسق الذين كفروا إلى جهنم م ز م ر ا وسق الذين كفروا فتح أبوابها حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم ر س ل م ن ك م وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول س ُ م ِ ن ْ ك ُ م ْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ ل ِ ل ظ َ ا ء ي َ و م كُمْ ه ذ ا و َ س ِ ي ق َ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ ز م ا ع ألم ي أ ت ك م و ق ا ل لهم خزنتها ألم ي أ ت ك م ر س ل م ي ك م يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا ألم ي أ ت ك م ر س ل م ي ك م يتلون عليكم هذا ربكم و ي ر و ن ذ ك م و ي ر و ن ك م ل ق ا ء ي و م ك م هذا قالوا ب ل ى قالوا بنا العذاب على الكافرين قيل دخول أبواب جهنم قيل دخول أبواب جهنم ا خالدين فيها فبئس مث والمتكبرين فبئس مث ا ل م ت ك ب ر ي ن وسئل الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمران، و س ق َ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمران، حتى. وفتحت أبوابها َُ وسَيِّقَ الَّذينَ تَقُوَّرَ بَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ ل َ ه ُ م خَزَنَتُهَا سَلَامٌ وَقَالَ ل َ ه ُ م خَزَنَتُهَا هم خزنتها سلاما عليكم طبة فدخلوها ط ب م فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأو أ ر ن ا تبوء من الجنة وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجور ق ي ل ا ل ح م د ل ل ه و ق ي ل ا ل ح م د ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ق د م ت ل ك م ه ذ ه ا ل ت ل ا و ة م ن م و ق ع t v ق ر آ ن c o m